سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء في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 وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رَبُّ المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. يخرج منهما اللؤلو والمرجان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان 127. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 128. فبأي آلاء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 فكانت وردة كالدنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا ذنبه إنس ولا جن فبأي آلاء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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي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 فَمَن لَّمْ يَطْمِثْهُنَّ إِلَّا نِسْءٌ لَّمْ يَطْمِثْهُنَّ إِلَّا قَبِيلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فبأي آلاء ربكما احساني الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهم جنتان فباي الاء ربكما تكذبان مدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكرة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن عنس قبلهم ولا جان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. على فِي خُضْرٍ وَعَبِقٍ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي